والليل وما وَسَقَ والقمر إذا تسقى لطبق نطبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات لهم أجر غير ممنون